لي وحدك قلت له يذبحني لبهك ويذبحني الصوت وانطاح قلبي ما فيك خليه يا حي قلب انطاح ويا حي الهب ما قلت احبك لكن وقتي اسلي لو het is een لناظرن ما غير شخصك يملي طب ما غير شخصك يملي كنك دواي وشوفتك طب منعو وتخيلك علو عسى طيفك يفور أهواك وهمي كيف قلبك أهني من كثر ما اسمك في هالقلب منهود حتى الخضى لو جاني منه ويش الذي يخطر في بالك واسويه لو حتى في وسط البحر أبني بيوت ويش الذي يخطر في بالك واسويه لو حتى في وسط البحر أبني بيوت om jullie, loo te laten lopen. De de de de de de de